حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزه يا ذا الجلال والعزه أنقذ المسلمين في غزة اللهم انقذ المسلمين في غزة اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم ربنا عز جارك وجل سناءك وتقدست اللهم لا يود أمك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحداب اهزمهم وزلزلهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك قتلت الرسل والانبياء ظلمت العذة للابرياء اللهم حر للمسلمين في وزه يا ذا الجلال والعزه اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم اللهم بدل خوفهم امنا يا ذا الجلال والعزة اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودم الاعدام حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان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 يا ذا الجلال والإكرام والعين